الكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمسكين والساائلين والرقاب والساائلين والرقاب مَن صَلَّى وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر 114. فمن عكي له من أخيه شيء فاستباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 115. ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتبى بعد ذلك فله عذاب ألي ولكم في القصاص حياكم يا أولي الألباب لعلكم تتقون حَضَرَ <تصفيق> عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما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 فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ كَأُورَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ نات من الهدى والفرقان فمن شهد من قم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر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 دَعُ وَتَضَاعُ إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِنَّ لَنَفْسٍ لَّلَّيْلَةَ تَصْيَامُ وَفَتْأ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ فَسَامَحَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروه وأنتم عاكفون في المساجر تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم انكم في الباطل وتدلون بها الى الحكام وتدلون بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون